اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله صلى الله وسلم ع ل يا ه ي بدراتي م يا بدراتي من م ح ذ ا ك لا كمالي ماذا t h e